بصمد. الثانية عشرة تلاوة القرآن الكريم من القافرة. الله وحده لا وَجَاءَ مِنَ الْمَغْرِبِ كُتُبٌ مِنْ جَنَّاتِ إِلَّا مَرْمَمَةٌ مُقَدَّمَةٌ أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بنا نطوف بين حدائق الإيمان نقطف من ثمار أشجارها وننحل من نبه الصافي يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقما الصحابي الجليل في تفسير هذه الآية الكريمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى فلنحي أنه حياة طيبة هي الرضا والقناعة ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل يموت وهو يحمد الله فقال أبو الدرداء أصبت إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى علي بن حاتم فوجده حزينا فقال يا علي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله وأسئل عمر بن عبد العزيز ما تشتهي فقال ما يقضي الله عز وجل به وقال الحسن البصري من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله له فيه ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه المؤمنون في السنة النبوية المطهرة زاد وافر وهداية كاملة لمن أراد أن يعرف الحق ويأخذ بأسباب الحياة الطيبة والسلوك السوي والخلق القويم فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغى لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وحب ذوي الأخلاق الكريمة ومصاحبتهم يشجع على التخلق بأخلاقهم والسير على منوالهم وفي ذلك يقول الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله هي اتباعه فالذي يخالف ويدعي أنه يحبه فهو كاذب لو كان محبا له لأطاعه قطرة <تصفيق> الله عليه وسلم الوصية فقال أوصني يا رسول الله فقال له عليك بكتاب الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء أيها الإخوة المؤمنون إن قراءة القرآن تلي صدع القلب ويطمئن به الفؤاد وتنزل به السكينة وَصَلَّى شَأْنَ الرَّحْمَةِ وَبِهِ تَحَفُّنَ الْمَلَائِكَةُ الله اللَّهَ فِيمَا عِنْدَهُ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أَيُّهَا الْخَطُّ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ سَأَلَ أَحَدُ الْمُلُوكِ وَزِيرَهُ فَقَالَ مَا هَيْرُ مَا يُرْزَقُهُ الْعَبْدُ قَالَ اقْضِ لِي عَيْشُهُ قال فإن علم ذلك قال فأدب يتحلى به قال فإن علم ذلك قال مال يستره قال فإن علم ذلك قال ففارقة تحرق وتريح منه العباد والدلاد من أكبر حيل الشيطان ومكره أن يبني أرباب الأموال بالآمال والتشاغل باللذات القافعة عن الآخرة وأعمالها فإذا شغلهم بالمال تحريضا على جمعه وحسا على تحصيله أمرهم بحراسته بخلا به فذلك من متين حيله وقوي مسره والانسان الذي يعرف كيف يموت الميتة الشريفه يهب الله له الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الاخره وما أصابنا الوهن الا بحب الدنيا وكراهيه الموت يا رب زدني النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد فإذا هو برجل من الأمصار يقال له أبو أمامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير أوقات الصلاة فقال هموم لزمتني وديون يا رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو سعيد. فقلت ذلك. فأذهب الله عز وجل همي وقضى ديني. يا من يجيب طال مفرسون. المؤمنون مغدا بمشيئة الله تعالى مواصلوا الاقتطافة من حدائق الإيمان أعدت حلقة اليوم سحر فاروق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتوف من حدائق الإيمان مرموحة مقدم السيد صلى الله عليه وسلم تذعف الكريم من الصاهرة So